موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت واجعلوا لله شركات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 126-لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق 127-وما لهم من الله من 126-مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ولين الأحزاب من ينكر بعض 121-قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب 122-وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الليل، بعد ما جاءك من الليل، ما لك من الله من ولي ولا واقف.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 كِتَابٌ وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّنَا عَلَيْكَ اللَّنَاهُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ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 129-قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب